حُرِّمَة عَلَْكُم الْمَيثَة وَدَّم وَلَحْمُ خزير وَمَا وَهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ وَْمُن خَنِقَ وَلْمُن خَقَةُ وَمَوقُذَةُ وَمُتَََّةُ وََّ قحَةُ وَمَا أَكَلَ الشَّبُعُ إِللاا مذاَكَيثٌ وَمَا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 يا خذان ومن يكثر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخره من الخاسرين